بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الهروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 مح <تصفيق> و